إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 فِي مَنْ والله وَاللَّهُ سَمِيعٌ عليم وَلَا يَاْتَ لِأُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا لِلْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَعْفُو وَالْيَصْفَحُ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ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 أُولَئِكَ مَبْرَأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى فَتَستَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارجِعُوا فَارْجِعُوهُ وَأَذْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ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 من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وَقُلِ للِمُؤِناتَِ غضُضن منِن أَبَصَارِِهِ وَيَحفَظْنَ فُوجَهَُّ وَلَا يُبدينينَ زينَتَهَُّ إِلَّ مَا ظَهَرَ مِنْ هَا وََيَبِْبنَ بِخُمُرِهٍ عَ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 بلولتهن أو أبنائهن أو أبناء بلولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن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 صفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن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 وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم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 مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ وَالزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ وَقَدْ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ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 تجالُ اللُ الْهِهِمْ تِجَرَةُ وَل بَعُ ذِكْرِ اللهِ وَإِقامِ الصَّلااتِ وَإيتَ إذَّكَات ي خافونَ يَومَ تَتَقلََّبُ فيِيه الكُلُوبُ وَأَذَ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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَحْسَبُهُ الرَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا فَإِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوْ كَظَنُّ مَاتٍ فِي بَحْرٍ يَا وَشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ مُدَامَةٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ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 والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرف فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برق يذهب بالابصار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 ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَا يَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةَ مَعْرُوفٍ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 إِنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَوْا لَهُ وَلَا يُبَدِّلُ اللَّهُ دِينَ قَوْمٍ بَعْدَ إِذْ يَعْلَمُونَ أَمَن يَعبُدُونَ نِعْمَ لَا يُشْرِكُونَ بِشَيْءٍ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 لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض وما واهم النار ولا بئس المصير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 تُوافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ الآيَاتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غيره تبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن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 أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فَإذادَ خَلْلتُم بُيوتَم فَسَلّمُ عَلَ آفُسِكُم تَحَةَ مِن عذِ اللِ مُبََكَتَ طَيبَ كَذَلِكَ يُبَيين اللَّهُ لَكُم لِآياتِ لَ عََّكُم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 الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا